وسل أرأس حسين عبروا ناقه أم نوره مخجلون للشمس والقمر وسل عنه لؤلؤ منظوم في فامه لعله بعد قرع غير منتاثر واستحكي عن شاعرات في كريماتي فديت طلعة داك الشيبة في شعري. يا صابرين يا حزنا محملتان على النعق يشيع النحيف السافر يا واردي كار من بعد رايح عنها إلى بقع تهتيك والشاهر يا زائري بقعت أطفال هاذ فيها خذوا تربها كحلاً إلي البصر قم جدد الحزن فيه عشرين من صفر وله فتالي بنات الطهر حين رنات إلى مصاري عقت لاغن والحفر رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذاعر فتلك تدعو حسناً وهي لعطمة منها الخدود وداع العينك يا الماضرين بني الرأس عند الجفة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمر لا تدفنوا الرأس إلا عندما القاده فإنه روبة الفردوس والزهر لا تغسلوا الدمامين اطلع في لي خلوا عليها القضاء الشيب والكبر على قبره ما انفصح حبّه محتّشٌ بللوا أحشاه بالقاطر لا تدفنوا الطيف إلا عند والديه فإنه لا يطيق الظمأ في الصغر لا تدفنوا عينهم أو عباس مرتاع ف الرأس عن جسمه حتى اليدين بري عشرين من صافرين ففيه ردد فرس الأعلى الحفرين زاروك يوماً. امساء زائرك لهم شأن تفواقا حاج ومعتامر يا مؤمنو اكثروا للحزن وانتحبوا عليهم مدتان اصال واسحري حطوا عزاهو وقول رأس سيدنا قد رد في العشرين الشاعر سيد هاشم البحراني